tetapi mau aku وديا تنستعي إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم عالمين أم يقولون افتلا بل هو الحق من ربك لتنزل قلبا ما أتاؤهم يهتدون الله الذي خلق السَّمَاوَاتِ السماوات لا على العنف ذلك عارف الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء لكم سمع ولبصار ولفئدة وقالوا أئذا غلثنا في لطء إِنَّا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل اقُمُ ادْعُ الْمُنَادِيَ الَّذِي يُنَادِي مِن قُرْبٍ إِلَى عَبْدِهِ قَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ نُذُرًا إِلَىٰ you كتجافى جنوبهم عن المضادع يدعون ربهم ثوفا أفمن <تصفيق> كان موسوعه <تصفيق> ما كانوا فيه يختلفون أولم من من القرون يمشون في وساكهم إن في بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير وب النذر بارك لهم ولقاهم نورا وسرورا وجزاهم, وجزاهم بمصبر وذالية عليهم ظلالها وذللت حطوفها تغيبا ويقاف عليهم بآلية من فطة وأكوان ويسقون فيها كأسا كان مزدهرا جميلا عينا فيها كثمر ما سببها إذا وغيت ثام وغيت نعيما No, mm no. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. اذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة من الليل مسجود له ومن الليل فسبح له وسبح وسبحه رب من ليله طويل فَمَن أَرَادَ أَن يُشَبَّعَ وَإِذَا شئنا بدلنا لفضيله <تصفيق> الدكتور